بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد العوض وفي البيع وجهان وإن جمع بين نكاح وبيع بعوض واحد فقال زوجتك ابنتي وبعتك داري بمئة قال صح في النكاح لأن النكاح ما في خيار لا خيار مجلس ولا خيار شرط وهو عقد لازم بخلاف البيع ففيه هذا صح في النكاح هذا قول واحد انه يلزم لانه لا يفسد بفساد العواض لا يفسد النكاح بفساد العوض لو مثلا تزوج امرأة على عشرة آلاف ريال مثلا قال هذه العشرة الذي في جيبك فأخرجها وأعطاها إياه على أنها مهر لابنته عشرة آلاف ثم عقدوا على هذا ثم برق بهذه الدراهم التي دفع أشرة آلاف وجدها مزيفة لو كان بيع بطل البيع لأنه ما دفع قيمة دفع أوراق لا قيمة لها لكن ما دام نكاح فالنكاح لازم وعقد لازم ولا يقال بطل النكاح النكاح ثابت لكن من حقه من حق ولي المرأة ان يطالب بمهر صحيح بعشرة الاف بدل هذه الآلاف المزيفة المزيفه وهكذا لان البيع يبطل بفساد العوض والنكاح لا يبطل بفساد العوض وانما يطالب بعوض بدل العوض صح في النكاح لانه لا يفسد بفساد العوض وفي البيع وجهان وجهان أنه يصح ويطالب بعوض بدل هذا العوض الفاسد أو يكون له يبطل البيع ويعاد المبيع إلى صاحبه نعم وإن جمع بين بيع وكتابه فقال لعبده بعتك عبدي هذا وكاتبتك بمئة بطل البيع وجها واحدا لانه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه اياه من غير كتابه وهل تبطل الكتابه تخرج على الروايتين في تفريق الصفقه ولو جمع بين بيع وكتابه الكتابه ان يبيع الرجل عبده على نفسه على أن يدفع له عشرة آلاف كل شهر ألف ريال مثلا هذه نجوم الكتابة هذه الكتابة وهي التي قال الله جل وعلا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فهو مأمور بها شرعا الكتابة لأنها وسيلة إلى حرية الرقيق والإسلام يتشوف إلى الحرية لأن الرق سببه الكفر الرق الصحيح سببه الكفر من الرجل نفسه أو المرأة أو أصلهما آباؤه وأجداده فسبب الرق الكفر ثم إن الإسلام يتشوف إلى الحرية فجعل كفارة قتل الخطأ اعتاق رقبه كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبه كفارة الظهار إذا ظاهر الرجل من زوجته وأراد العودة عتق رقبه وكثيرا ما يأمر الإسلام بالعتق ويحث عليه من ذلك الكتابة الكتابة وسيلة إلى الحرية يأمر الإسلام بالحرية ويحث عليها ولا ويحب التخلص من الرق لأن المرء إذا كان حرا تصرف وانتفع ونفع بخلاف ما إذا كان عبدا مامورا لسيده يتصرف في حدود رغبة سيده فالإسلام يتشوف إلى الحرية ويتشوف إلى ما يرفع الرق عن العبد فمثلا يكون السيد عنده رقيق فيقول أبيعك على نفسك بعشرة آلاف كل شهر تدفع كذا هذا صحيح وهذه الكتابة ثم قال وأبيع عليك هذا الرقيق الولد الصغير لاجل أن تتولاه وتربيه يكون رقيقا لك بعشره أو بخمسة يعني باعه الجميع قال أنت أبيعك على نفسك وهذا الرقيق أبيع عليك الجميع بعشرين ألف ما ميز قيمه كل واحد تدفع لي عشرين ألف بكذا وهذه الاقساط مثلا وتكون أنت حر ويكون هذا الرقيق ملك لك قالوا هذا لا يصح لما أليست الكتابة يتشوف إليها الإسلام ويأمر بها بلى لكنه هذا التصرف لا يصح لأنه باع عبده على عبده باع عبده الثاني على عبده الذي كاتبه وبيع الشيء على نفسه ما يصح بطل البيع وجها واحدا يعني بيع الرقيق الاخر لانه باع عبده لعبده فلم يصح كبيعه اياه من غير كتابه يعني لو باع رقيق على رقيق اخر ما صح لان الرقيق الاخر ما يملك والمكاتب قن ما بقي عليه درهم يقول العلماء المكاتب فنون ما بقي عليه درهم يعني رقيق ما يعتق حتى يسدد كل ما عليه لو بقي عليه 10 ريالات وعجز قال خلاص عجز ما انا بدافع شيء عاد رقيق كما كان وهل تبطل الكتابه قال تخرج على الروايتين في تفريق الصفقة عندما يقول بصحة تفريق الصفقة قال نعم تصح الكتابة ينظر قسط الكتابة فتنفذ الكتابة ولا ينفذ بيع الرقيق الآخر وعندما لا يرى تفريق الصفقة يقول كل الكتابة كلها غير صحيحة كل التصرف هذا ما دام باع عبده على عبده فهذا غير صحيح لأنه ربما يكون مقصودا به تلجئة أو نحو ذلك أو إبعاده عن الورثة أو سبب من الأسباب قالوا فلا يصح نعم فصل ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة ولو باع رجلان عبدا لهما بثمن واحد صح لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة هذا لا إشكال فيه أخوان لهما بيت واحد فباعاه أخوان لهما سيارة واحدة فباعها شركا في تجارة ما لهما بضاعة مشتركه بينهم باعها جميع فلا إشكال في هذا لأن نصيب كل واحد منهما معلوم من الثمن بقدر حصته في الملك نعم. ولو كان لكل واحد منهما قفيز وكان من جنس واحد فباعاهما صفقة واحدة صح لذلك كذلك لو كان لهذا كومة من الطعام ولهذا كومة من الطعام فقال نريد بيعها جميعا فجاء رجل ثالث وقال أنا اشتري نصيبك ونصيبك بمئة ريال صح لأن كل قفيز معروف ما دامه متساويين هذا بخمسين وهذا بخمسين لكن يقول أنا ما نبشر من واحد لأن شراء من واحد ما يكفيني فإن كان تبيعون علي كلكم أنا أشتري بمئة ريال لكن يبيع واحد وواحد يقول لا من أبايا أنا ما يكفين قفيز واحد فيصح البيع دفعة واحدة في هذه الحال لأنه لا إشكال في الثمن ولا ينشأ عنه خلاف لأنها متساوية نعم. وإن كان المبيع مما لا ينقسم الثمن عليه مثل ان كان لكل واحد منهما عبد فباعهما صفقه واحده او وكل رجلا فباعهما او وكل احدهما الاخر فباعهما بثمن واحد لم يصح لان كل واحد منهما نبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به وإن كان المبيع مما لا ينقسم عليه الثمن فرق بين أن يكون اثنان شركاء في بيت هذا له ثلث وهذا له ثلثان وباعوه دفعة واحدة هذا لا إشكال فيه لأن الثمن بحسب قيمة بحسب حصه كل واحد باعوه بثلاثة آلاف هذا له ألف وهذا له ألفان لكن إذا باعوا سيارتين بعشرة آلاف مثلا هذا يحتمل أن لا يصح لأن السيارتين يختلفان هذا لسيارة وهذا لسيارة وباعوها جميع بعشرة سينشأ الخلاف يقول واحد سيارتي بستة وسيارتك بأربعة يقول الآخر لا سيارك بخمسة وسيارتي بخمسة فتختلف الحال فلا يصح بخلاف البيت والقفيزين المتساويين البيت لا يختلف والقفيزان المتساويان كما قلنا قفيز معروف قدره خمسين كيلو وهذا قدره خمسين كيلو وشكلهما سواء هذا لا خلاف يصح أن يبيعهما معا لكن هذا غير وهذا شكل غير هذا له سيارة وهذا له سيارة وليست متساوية قال هذا يحتمل أن لا يصح لم يصح لأن كل واحد منهما مبيع بحصته من الثمن فلم يصح كما لو صرح به ويحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة إذا لم يحصل اتفاق بينهما يؤخذ جزء من الصفقة بالقيمة المتراضى عليها والشريك الاخر الذي لم يرضى بقيمة حصته تبقى بضاعته او صفقته او سيارته له بحصتها بقدرها وللمشتري مثل ما تقدم الخيار عند تفريق الصفقة كما لو نعم. كما لو صرح به فيحتمل أن يصح بناء على تفريق الصفقة أو كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد قال يحتمل أن يصح هذا لأن كل شيء معروف بقدره مثل لو كاتب عبدين كتابة واحدة بقيمة واحدة قال تعالوا زيد وعمر أرقى لمحمد محمد باع الاثنين على أنفسهم قال أبيعكم على أنفسكم بعشرة آلاف كل شهر تحضروا لي خمسمائة ريال أحضرتم هذا أحضر أربعمية وهذا أحضر مئة هذا أحضر مئتين وهذا, وهذا أحضر ثلاثمائة بشأنكم المهم أن تدفعوا لي أنتم شهريا خمسمائة ريال فإذا كملتم عشرة آلاف صرتم أحرار هذا صحيح كما لو كاتب عبدين كتابة واحدة بعوض واحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الفصل الذي قبل هذا اللي في قبل تفريق الصفقة لو باع شاة بشعير فأكلته قبل قبضه ولم تكن يد وباعيها عليها انفسخ العقد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تحته صورتين. أنا وضحتها بالمثال مثل باع زيد لا خلكم معي واعطيكم الورقة لا تكتبون باع زيد شاتا بعشرة آصع شعير على عمر فاستلم عمر الشات الشات وباعها بعشرة ريالات وقبل استلام زيد الشعير تلف أتاه آفه فاتلفته أكلته الشاة أو أكله غيرها فبطل البيع الأول ولم يبطل البيع الثاني بيعتين متسلسلتين البيع الأول بطل البيع الثاني ما بطل لأن البيع الأول يتوقف على قبض، والبيع الثاني لا يتوقف على قبض، فبطل الأول وصح الثاني، فماذا تكون النتيجة؟ وعلى عمر دفع قيمة الشات لزيد، لأن قلنا بطل بيع زيد الشات. والشاة الان ليست بيد عمرو يردها لانها بيعت فهي ادفع عمرو لزيد قيمه الشات لان البيع تم قبل بطلان البيع الاول واذا لو باع بعد بطلان البيع الاول ما صح لكن حصل البيع الاول وهو سائر المفعول إلا أنه يحتاج إلى استيفاء باع البيع الثاني بيعا صحيحا بعدما باع البيع الثاني بيعا صحيحا بطل البيع الأول ما يملك أن يرد البيع الثاني لأن البيع الثاني تم فهذه مما وعاية بها أنه بطل البيع الأول ولم يبطل الثاني فكيف التصرف إذا بطل البيع الأول ما يستطيع الذي استلم الشاة ان يردها لأنها أصبحت بيد غيره ولا يتصرف فيها وإنما يرد قيمتها يرد قيمتها هذه الصورة الأخرى قال شقص على عمر باع باع زيد شقصا على عمرو بمئة صاع شعير فاستلم عمرو الشقص يعني قسم من أرض فاخذه الشفيع بالشفعه بعدما صار بيد عمرو اخذه الشفيع بالشفعه فتلف الشعير قبل أن يستلمه زيد، ففسد البيع الأول والبيع الثاني الذي هو أخذ الشخص بالشفعة مضى وانتهى تم، فبطل البيع الأول لتلف القيمة التي هي الشعير. وصح البيع الثاني لأنه تم قبل بطلان البيع الأول، فكيف التصرف؟ فعلى عمر رد قيمة الشقص لزيت؟ لأن البيع بطل، ويرد القيمة، ولا الشقص راح اخذه الشفيع، ولعمر مطالبة الشفيع بقيمة الشعير. لأنه يلزمه أن يرد عليه مثل ما دفع وكانت القيمة في الأصل شعير والشعير تلف ما سلمه زيد فيرد لزيد قيمته ويرد ويطالب عمرو بالشعير هذه رقم واحد ورقم اثنين ممكن تاملوها يقول لا استطيع ادخل في المزاد فقمت بتوصيه احد الاخوان ان يشتري لي من المزاد بماله واقوم باعطائه ربحا من المال ويكون دفع هذا الثمن من قبلي مؤجلا فما الحكم هذا لا بعض. صحيح لكن ما يصح ان تتفقوا على القيمه وصاحبك لم يشتري بعد وإنما تقول ممكن يا أخي إذا اشتريت هذه السيارة التي يحرج عليها الآن أنا لي رغبة في مثلها إذا اشتريتها أنت فممكن أشتريها منك بالتقصيد هي الآن يحرج عليها بـ عشر ألف يمكن تصل عشرين ألف بالحراج فإذا اشتريتها أنت بعشرين 20 ألف ممكن أشتريها منك أنا بـ وعشرين ألف بالتقصيد ممكن ان اشتريتها فاشتراها فلا يلزمك هذا الشراء حتى تتفق معه بعدما تكون في ملكه مثل ما يقول مثلا أنا لي رغبه في سيارة نوع كذا في المعرض الفلاني إن اشتريتها وأصبحت في ملكك فأنا ممكن أعطيك فيها مرابحة على أساس أجل أعطيك فيها العشر 11 العشر عشر 12 وهكذا لكن على التأجيل فذهب هذا واشتراها فلما أصبحت في ملكه ممكن أن تشتريها أنت وتتفق وإياه وممكن ما تشتريها لان ما يصح الشراء والاتفاق وهي في ملك الغير وإنما ممكن الوعد انك لك رغبة في مثلها فإذا صارت في ملكه اشتريتها منه حينئذ يقول رجل في الطائرة وجاء وقت الصلاة فكيف يصلي اذا لم تنزل الطائرة الا بعد خروج الوقت اذا كان الوقت هذا مما يجمع مع ما بعده فلا بأس أن يؤخر وإذا كان هذا الوقت لا يجمع مثل وقت صلاه الفجر مثلا اقلعت الطائرة قبل الفجر ويعرف أنها تنزل في المكان الذي يريد مثلا بعد طلع الشمس ساعة أو أقل أو أكثر بعد طلع الشمس نقول في هذه الحال لا يجوز له أن يؤخر الصلاة يصلي على حسب استطاعته يصلون جماعة يصلون فرادا يصلي واقف يصلي جالس على حسب استطاعته المهم الا يؤخر الصلاه عن وقتها لانه لا يجوز تاخير صلاة عن وقتها الا صلاه تجمع مع ما بعدها لعارض هذا الذي فعل الفاحشه عليه ان يستتر بستر الله جل وعلا ويتوب الى الله ولا يخبر احدا بهذا والله جل وعلا يتوب على من تاب وما دام في نهار رمضان فعليه الكفاره وهي عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين الله أكبر. la verdad